وأرقني أن لا خليل ألاعبه فوالله لو لا الله لا شيء غيره لفرك من هذا السرير جوانبه ولكن تقوى الله عن ذات صدني وحفظا لبعلي أن تنال مراكبه الله أكبر عظموا الله فراقبوه واستحيوا منه فهابوه الله أكبر عظم الآمر فعظمت الآوامر إلي